وذلك على الله يسير فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم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 وَالَذِينَ كَفَوُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِأْسَ الْمَصِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البناغ المبين الله لا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 يضاعف لكم ويرفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم